اللهم صلى الله على محمد واله وعلى اله وصحبه وسلم على طيبين الطاهرين المساله الثانيه كانت متضمنه لمقلبين المقلب الاول في الفوريات فقد سبق البحث فيه والمطلب الثاني أنه لو سوف بمعنى أنه لم يبادر إلى الحاج في سنة الاستطاعة، هل عد التسويف من الكبائر أم لا؟ على أن التسويف من الكبائر أن التسويف مصداق للاستخفاف بالحج والاستخفاف من الكبائر لأحد وجهين إما لرواية الفضل بن شادان المذكورة في العلال وفي الوسائل في تعداد الكبائر حيث ذكر منها الاستخفاف بالحج واما لما ادعاه سيدنا الخوي فضيله السرور في المعتمد من ان التسالم قائم على ان التسويف من الكبائر عفوا على ان الاستغفار ألا أن الاستخدار من الكبائر وإن لم تتم رواية الفاضل ابن شادان سندان الاستغفار بالخطوط الحج أم لا؟ بأمور الدين بالحج وأشكل على هذا الاستدلال بإشكالين أحدهما دعوة أن العناوين التشكيكية عنوان الاستخلاف فإن له مراتب متعدده وعنوان الاحسان الى الوالدين فإن له أيضا مراتب متعددة فإذا كان العنوان التشكيكي متعلقا لحكم كما إذا قال وبالوالدين إحسانا أو كما إذا قال يحرم الاستخفاف بالحاج فإن الحكم لا يشمل جميع المراتب المراتب الضعيفه من الاستخفاف اذ لا يعقل او لا يحتمل الالتزام بان جميع مراس إفتر حرام أو جميع مراتب الإحسان للوالدين واجب فلا محله يقتصر على القدر المتيقن وهو ابرز مصادق الاستخفاف الذي هو الاستخفاف بالإنشاء اللفظي. نعصب قليل عليه عليه. وهذا الإشكال. <تصفيق> إن إشكاله مناقشة. وهذا الإشكال غير واردين. لأن مقتضى تمامية مقدمات الحكمة التمسك بالإطلاق سواء كان في العناوين المشكلة كِف أو في العناوين المتواتية وإذا علم من الخارج أن المولى لا يريد جميع المراكين فهذا العلم موجب لرفع اليد عن الاطلاق حتى في العناوين المتواصيه فلا ميزه للعناوين المشككات الاشكال الثاني والصحيح هو منع الصغراء اي ليس كل تسويف سلام عليكم السلام الله ليس كل تسويف استخفافا بل قد يكون التسويف لعذر خلائي كما لو أخر الحج لعام آخر لأنه لو جهد العام لم يقدر على أداء المناسك بالنحو الأتام فإن مثل هذا التأجيل قطعا لا يعد استخفافا بالحج عرفان فقول سيدنا قدس سره بقول مطلق لا يبعد ان التسويف كبيرا غير صناعي هذا تمام الكلام في المساله الثانيه المسألة الثالثة وتشتمل هذه المساله على ثلاثة مطالب المطلب الأول إذا تحققت الاستطاعه وكان الحج متوقفا على اعداد بعض المقدمات كحجز التذكرات. بالكروان وامثال ذلك فإنه يجب إعداد هذه المقدمات قبل أشهر الحج ولكن هل هذا الوجوب من باب وجوب المقدمة المفوتة او انه من باب الواجب المشروط بالشرط المتاخر أو أنه من باب الواجب المعلق. تفسير الصحيح أنه من باب الواجب المعلق. لما سيأتي إثباته في البحوث الآتية من أن الشرط الوحيد للوجوب هو الاستطاعة وأما الوقت وهو مجيء يوم التاسع من ذي الحجاب فهو قيد في الواجب وليس قيدا في الوجوب إذن فمقتضى فعلية الوجوب قبل اشهر الحج لفعليه الاستطاعه هو لزوم اعداد المقدمات لزوما عقليا كما أثبتناه في الأصول في بحث مقدمة القائم المطلب الثاني لو تعددت الرقاه بأن كان أمامه كروانات كروانات تقولون بأن كان أمامه كروان ها متعدد وهو مخير بينه الذهاب مع اي منها حكم الاعلام بان اللازم ان يختار ما يقو بانه يوصله الى الحاج خلافا بسيد العروة قدس الروح حيث اختار بأن المكلف عليه أن يختار ما هو أسلم وأوثق. إن هذا التقييد لا موجب له وإذا فرضنا أن القوافل متفاوت زمانا فبعضها سابق على البعض الآخر فلا يجوز له التأخير والتأجيل مع القوافل المتأخرة إلا إذا أحرزت الوصول إلى الحج مع هذا التأجيل وذلك بمقتضى قاعدة الاشتغال فإن اشتغال ذمته يقينا على موجب لإحراز الفراغ وإحراز الفراغ يتوقف على الالتحاق بما يحرز أنه يوصله إلى الحاج المطلب الثالث وهو المهم لو أن المكلف أجل السفر إلى مكة مع القوافل المتأخرى لثقته بأنها ستوصله إلى الحاج تبين أن الأمر ليس كما وثير فاته الحج نتيجة تأجيره فحينئذ إذا بقيت استطاعته المالية إلى العام القادم فلا خلاف في وجوب الحج عليه في مقتضى الآيات، وأما إذا زالت الاستطاعة بين العامين. فهل يستقراج في ذمته بحيث يجب عليه أن يحج في العام القابل ولو متسكعان واذا مات يخرج الحج من اصل تركته ام لا ذهب المشهور الى استقرار الحج ويمكن الاستدلال على ذلك بعده ادله الاول ما ذكره بعض الاساتذه القميين دام ظله من أن ظاهر الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ان من استطاع الحج وجب عليه وإن زالت الاستطاعات بقرينة التعبير بالفعل الماضي من استطاع إليه سبيلا نعم الايه منصرفه عن فرض ما لو زالت الاستطاعه قهرا عليه كما لو تلفت تلفا سماويان وإلا فما سوى هذه الصورات فهو مندرج تحت الآيات ومنه محل الكلام ويلاحظ عليه أن المشتق ظاهر في الفعلية اي ولله على الناس حج البيت من استطاع يعني من استطاع بالفعل فشمولها لمن استطاع فيما مضى مع جوالها فعلا مصادم لظهور المشتق في الفعليات واما التعبير بالفعل الماضي فهو للاشاره الى الصيروره والتحول نظير ان تقول الدوله على كل مواطن استطاع حمل السلاح أن يدافع عن وطنه فإنه قطعا لا يشمل من عجز عن الاستطاعات وإنما عبر بالفعل الماضي لان الاستطاعه من الامور التي تتحول وتتبدل او كما اذا قالت الدوله على كل مواطن ملك ثلاثة بيوت أن يدفع ضريبة عن البيتين الأمم فإنها لا تشمل من زال ملكه بعد أن ملت قطعان والتعبير بالفعل الماضي اشار إلى الصيرورة من شخص غير مالك إلى شخص مالك الوجه الثاني ما نجس يدخل من قبل إلى هذا الأمر أنه تنظير هذا مو محله لأنه الدولة لما من مني على حمل سلاح الآن في ويرى هو يرى أنه الماضي هذا كان مطلوب وفعليا صارت في حقي هذا بعد صارت الفعلي في حقي يوم من الأيام لا لأنه الآن دولة عسكر متعارف وأرى كذلك لما الدولة خاطئة من الآن في عمان على حمل السلاح ما هو <تصفيق> الآن هذه الدولة عندما تقول على كل مواطن استطاع حمل السلاح أن يدافع بعد خمس سنوات وهذا القانون باقي بقى من الآن إلى ما بعد خمس سنوات بعد خمس سنوات هذا زيد بن ارقم صار عاجز يشمله هذا القانون بعد خمس سنوات لا أقول يشمله. يشمله مع أنه استطاع حمل السلاح ها بإذن لما لماذا عبر بالفعل الماضي لانه في التشريع الأول لا لا لماذا عبر بالفعل الماضي ليتفق يعني في الماضي في قصيده حتى يتحقق المضمون خبر بالفعل الماضي معناه كل ما نستطاع ولو يوم من الغياب لماذا عبر بالفعل الماضي لان يريد انه هو كان الامر متحقق اريد في الزمن الموجود فتاكيد تعدير الماضي التاكيد على هذا الفعل الماضي لا يفيد التاكيد فعل الماضي يشير الصيروره يعني لم يكن قادرا على مثل فصار يعيد ماذا قادر هذا قال على حبس فصار قادرا على عمل السلام مثل ما نقول صل الله عليه وسلم يقول بالماضي يقول يعيد هذا في, في, في الطلب هذاك انشاء هذه اذا جاءت في صيغه الانشاء اما اذا جاءت فعل الماضي في صيغه الاخبار مو في صيغه الإنشاء هذاك اللي تفضلوا الانشاء اذا استعمل الماضي في الانشاء فهو يفيد تاكيد الطلب ولكن اذا كان في كلام في مقام الاخبار هكذا لا اذا كان في مقام الاخبار لا يصير استقطاع لا التكوينية ده استطاعه تكونيه هذه لا بل لا من بل من ملك الزاد مستطيع تكوينا أو لا مستطيع تكوينا ومستطيع تشريع طبعاً. فإذا فوتها موضوع موضوع موجود استطاع تشريعها هو قوه بس ما يعني قوتها الزاد الراحل ممكن فلازال باقي مخاطب لما لماذا, لماذا؟, لماذا؟, لماذا؟, لماذا لماذا لماذا <تصفيق> هذا هذا هذا مستغرب يعني لا لا أقول لماذا هذا تصيروا واضحة في قضايا في قضايا الماليه التكوينيه ولكن تشريعيه ما قال أنه أن هذا تصيروا الآن في هذا المثال الثاني الذي مثلنا به لا كل على كل مواطن م... كل مواطن ملك ثلاثه بيوت <تصفيق> كل مواطن ملك ثلاثه بيوت <تصفيق> عليه أن يدفع ضريبه أي المذعه هذه زين هذا هل يستفيد منه العرف ان اللي ملك وبعدين جنوه بل اذا طارت إذا منه اذا قبلناه مع ذلك اسمه القانون طيب ليش هناك القانون. اذا اللي ما بيعبر بالفعل الماضي يقول الاشاره الى الصيروره يعني ما كان مالك هي مالك اذا قبلناه هناك ما قبلناه لا تقديم ولا تاخيرا لا لا, لا ما نقبل اولا وادي من لا مانع من من, من يب لا يقبل هذا مانع من القبول لا ملئ الاستهزاء استغبار بحسب بحسب ما سن يعني عادي يعني مو بعيد ما في قراره كان يسري يسري في هذا التتابع الاكاد ان, أن, أن ملكته ينفع هذا يعني بالدليل والاجزاء هذا ناعم عند يعني ممكن استفاده أيضا باستحبات لا, آآ لا ليس كلام الاستحبات ربما في الوجوه العام في التعبير <تصفيق> الماضي في الفعل الماضي يعني <تصفيق> حينما يعبر عن أمر سوف يقع في المستقبل يعبر عنه الماضي كأنه يحب تحقيقه يعني حينما من هذه من الوجوه البلاغية كأنه يريد أن يعني أنتم تؤيدونني تؤيدونني تقولون التعبير بالفعل الماضي لا يدل على أن حدوث الاستطاعة تأثن ولو لم تبقى نعم هذه كلامكم مؤيد لي لأنكم النتيجة تشكون الدليل الثاني التمسك بروايات باب الإعراض نقرأ هذه الروايه الحديث الثالث باب عشرة من ابواب وجوب الحج معتبره معاويه بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام فان كان دعاه قوم كان دعاه قوم أن يحجوه حجوه إياهم يعني خذوه إلى الحج يعني بدل بدل بدل فاستحي فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار اجدع ابتر فإن ظاهر الروايه ان من بذل له الحج فأبا فإن الحج يستقر عليه فلا بد أن يحج في العام القادم ولو على مطيين أجدع أبتار وحيث لا خصوصيه للاستطاعه البذليه اذا اذا زالت الاستطاعه غير البذليه لتأجيله، فالحج ايضا مستقر عليه، والجواب عن هذا الاستدلال أن الظاهر من روايات البادل. أن هذا التعبير كناية عن كونه مستطيعا، أي أن الإمام يقول: من بذل له الحج؟ وهو مستطيع استحى او لم يستحي هو يعد مستطيعان فلذكر ان كونه مستطيعان قال لا يسعه الا ان يحج مثلا الروايات سيد السباب المثبوث المثبوث أنه هذا سعى هذا الأمر وسعطه وأفضل وأفضل هذا لأفضل معنى فأكثره هو متعمل حيث ما هذا يبدو لله في هذه مناقشة أخرى نريد أن نناقش أصل الاستدلال كنتم على فرط نانيته لا يشمل محل الكلام مهلة معتبرة محمد بن مسلم الحديث الأول من نفس الباب قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن عرض عليه الحاج فاستحيا قال هو ممن يستطيع ولما يستحي ولو على حمار أجدع أبتع ظاهر الرواية أن الإمام لا ينظر إلى العام القادم ظاهر الرواية أنه ناظر لنفس العام يقول إذا بذل له فهو مستطيع في هذا العام فعليه أن يحج في هذا العام ولو على حمار اجدع أبثار أيضا ما بعدها مثلا معتبرة الحلبي حديث خمسة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا كلام كله عن الاستطاعة هل البذل محقق للاستطاعة أم لا قال نعم ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أجدع ابتار وأغلب الروايات بهذا المضمون اذا قوله لا يسعه إلا أن يخرج إنما هو كنايه عن كونه مستطيعا وليس تعذيرا عن استقرار الحاج في ذمته في الأعوام الأخرى سأتي الكلام في بقية الكلام